موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ فَانْقَذْنَا بِهِ حدا فأنبتنا به حلائق ذات بهجا ما كان لكم أن تنبتوا بل هم قوم يعدعون جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا وإلهما أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُمْسِدُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَةٍ أَلَّا هُمَّ عَنْ اللَّهِ أَمَّنْ يَجْدَلْ خَلْقَكُمْ مَنْ يُعِيدُهِ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ الزَّمَانُ وَالْأَرْضِ أَغْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا قُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ